والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غبى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى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 سال ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إيتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عنه. لن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 فما أبقى فقوم نوح من قابل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا